Book 2 55 خمسة وخمسون خمسة وخمسون Çalışmak العمل العمل مسلك olarak ne yapıyorsunuz? ما هي وظيفتك? ما هي وظيفتك؟ كجم وظيفة زوجي طبيب وظيفة زوجي طبيب بان يرمجن همشرة علىك تالشيورم انا اشتغل كممرضة حتى منتصف النهار انا اشتغل كممرضة حتى منتصف النهار yakında قريبا سنتقاعد قريبا سنتقاعد أما يكسك. لكن الضرائب مرتفعة لكن الضرائب مرتفعة ve hastalık والتأمين الصحي مكلف والتأمين الصحي مكلف ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ مهندس olmak istiyorum. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. <تصفيق> أريد أن أقرأ أدرس في الجامعة أريد أن أدرس في الجامعة أنا ستاجير أنا طالب متدرب أنا طالب متدرب فظلا kazanmıyorum لا أكسب الكثير لا أكسب الكثير Yurt dışında staj yapıyorum. Ana atadarrabu kharij albilaad. Ana atadarrab kharij albilaad. Bu benim şefim. Hâza huwa râisi fî al'amal. Hâza huwa râisi fî al'amal. Hoş arkadaşlarım var. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. أعلنني، هب كantine نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. <تصفيق> إيش أريروم؟ أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. في هذا يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد kثير جدا من العاطلين عن العمل كتبlara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin